كل المدل ملاقيت واحد سالي ملاقيت واحد سالي انا كنت باشا وفيه وكان ليه تأثيري وزماني دب نلقيه ركب واحد غيري انا طوب طوب جدا واني مكان واللي عبوني زمان زمان ويا ويا وشبع من خير شفت المرار والهنى وشربتي من الاتنين ودايما يحصي انا انا بقع على عالجدعنا يا صحبي والفتحة عالسلكين دنيا طولة ونسعة طولة كلهم لعبوها خرصة كل وشهم داري غشو شياطين ولده بلسة دنيا طولة ونسعة طولة كلهم لعبوها خرصة كل وشهم داري غشو شياطين ولدها بلزا لعبوا بك ويدوا أخوك قالوا باشا ما فيش أخوك لما خلصت مصلحيتهم باعوا بعد مع الشموك فجأة قفل وكشنات الملك قد باعوا باعوا عشوا ملح وذكريات والسنين والعشر أباعوا فجأة قفل وكشنات الملك ادب عض عش جدعان تجدريها بالنهر ده خلصت بيتنا الف رحمة و نورها لها بيزا حيلك كله ليها ربي جدعان تجدريها بالنهر بيتنا الف رحمة و نورها اتنا بالنس غنيوة مصرخي صارة لي حيما حتى دحكتنا اليتيوة كله You